والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله أعطِع رسول فَإِنَّهُ الْعَلِيُّ فِي الْعِلْمِ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقف شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله روضا حسنا يضاعف لكم ويغفد لكم والله جكور حليم آلم الغيب والشهادة العزيز الحكيم